وإلهكم منه واعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحيو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيضون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسهم السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لأنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض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 لا أحد وقالوا سمعنا وطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت.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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا أرحم الراحمين إرحمنا فَأَتَيْنَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَحُوفٌ الرَّحِيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا والإكرام يا حنان يا منان برحمتك أستغيف أسألك اللهم أن تنور قلبي بنور معرفتك يا أرحم الراحمين وأسألك توجه إليك باسمك العظيم الأعظم الطيب الطاهر المضهر المقدس المبارك الحي القيوم العلي العظيم في الجلال والإكرام يا الله المحمود في كل فعاله أن تقبل بوجهك الكريم وأن تفيض علي مواهب فيرك العميم من خزائن فضلك العميم يا ذا الفضل العظيم وأن تنفعني منك بنفحة إنك على كل شيء قدير وأن تجعلني من أمري فرجا ومخرجا وأن وأن ترزقني من خزائن الغيب رزقا حسنا مباركا وأن تجعل خيرا عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك وألقاك وأنت راضي عني يا أرحم الراحمين وأسألك اللهم ما توسل إليك بمجموع اسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم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 جل جلاله يا قهام جل جلاله يا وهاب جل جلاله يا رزاق جل جلاله يا فتاح جل جلاله يا عليم جل جلاله يا قابض جل جلاله يا باسب جل جلاله يا خافض جل جلاله يا رافع جل جلاله يا معذ جل جلاله يا مبن جل جلاله يا سميع جل جلاله يا بصير جل جلاله يا عكم جل جلاله يا يا عدل جل جلاله يا لطيف جل جلاله يا خبير جل جلاله يا حليم جل جلاله يا عظيم جل جلاله يا غفور جل جلاله يا شكور جل جلاله يا علي جل جلاله يا كبير جل جلاله يا حفيظ <تصفيق> جل جلاله يا مغيث جل جلاله يا حسيم جل جلاله يا جليل جل جلاله يا جميل جل جلاله يا كريم جل جلاله يا رقيب جل جلاله يا قريب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 يا محي جل جلاله يا مليك جل جلاله يا عيو جل جلاله يا قيوم جل جلاله يا واجد جل جلاله يا ماجد جل جلاله يا واحد جل جلاله يا هوammed جل جلاله يا فرد جل جلاله يا صمد جل جلاله يا قادر جل جلاله يا قاهر جل جلاله يا معتذر جل جلاله يا مقدم جل جلاله يا مؤخر جل جلاله يا اول جل جلاله يا آخر جل يا ظاهر جل جلاله يا باطن جل جلاله يا والي جل جلاله يا متعالي جل جلاله يا بر جل جلاله يا تواب جل جلاله يا منتقم جل جلاله يا عفو جل جلاله يا رعوف جل جلاله يا مالك الملك جل جلاله يا ذا الجلال والكرام جل جلاله يا رب جل جلاله يا مقصود جل جلاله يا جامع جل جلاله يا غني جل جلاله يا مغني جل جلاله يا مطي جل جلاله يا مانع جل جلاله يا طار جل جلاله يا نافع جل جلاله يا نور جل جلاله يا هادي جل جلاله يا بديع جل جلاله يا باقي جل جلاله يا والث جل جلاله يا رشيد جل جلاله يا صبور جل جلاله سبحانك يا من تقدست عن الأشباه ذاته سبحانك يا من تنزهت عن شابهات الأمثال صفاته سبحانك يا من شهدت بربوبيته آياته سبحانك يا واحد لأنه بلة سبحانك يا موجود لا إله إلا أنت موجود من غير إلة سبحانك يا من هو البر معروف سبحانك يا من هو بنحسان موصوف سبحانك يا معروف بلا غاية سبحانك يا منصوف بلا نهاية سبحانك يا أول بلا ابتداء سبحانك يا آخر بلا انتهاء سبحانك يا من لا ينسى إليه البنون سبحانك يا من لا تعينه تزايد الأوقاف ولا تهينه السنون سبحانك يا من كل المخلوقات تعتقى عظمته وأمره بين الكاف والنون سبحانك يا من بذكره أنسى المخلصون سبحانك يا من هدى أهل ضاعته إلى صراط المستقيم سبحانك يا من أباح أهل محبته جنات النعيم سبحانك يا من يرى حركة رجل النمل في الليل البهيم سبحانك يا من يعلم عددا أنفاس مخلوقاته بعلم التقيم. سبحانك يا من يعلم عدد أنفس مخلوقاته بعلمه القدير سبحانك يا من يسبح الطائر في وكره سبحانك يا من يسبح الطائر في وكره سبحانك يا من يمجده الوحش في قصنه سبحانك يا من يسبح العبد في سره وجهره سبحانك يا من هو محيط بعمل المؤمنين بتأييده ونصره سبحانك يا من تضمئن القلوب لجنابك بذكره وكشفه وتشفي ضره سبحانك يا من تطمئن قلوب الوجلة سبحانك يا من تطمئن قلوب الوجلة بفكره وكشف ضره سبحانك يا من بآياته تقوم السماء والأرض بعمره سبحانك يا من أعاط بكل شيء علما سبحانك يا من غفر ذنوب الملذنيبين كرما منه علما سبحانك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهمك اكفي السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير سبحانك لا أحصي ثنان عليك أنت كما ثنيت على نفسك جل ثناؤك وعز جارك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم يا غياف المستغيثين أغفنا لا إله إلا أن ترجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أوفنا يا رحمن يا رحيم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من له الأسماء الحسنى يا من له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنا بالله وما أنزني إلينا وما أنزنينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمنا بالله وما وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ربنا آمنا بك وبأسمائك وصفاتك وبما أنت منصوف به في علو ذاتك وكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصفاتك وما أنت له أهل في عظيم ربوبيتك وكما هو اللائق بك في علمك الأعلى يا عالم السر وأخفى يا قيم يوم الأرض والسماء يا صاحب الدوان والبقاء اللهم إنا عاجزون قاصرون برآء إليك من الزيغ والزلل اللهم إن عاجزون قاصرون براءاء إليك من الزيغ والزلل نطيعون لما أمرت به من قول أو فعل أو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 وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللهم فأحينا على ذلك اللهم وفقناه اللهم فاحنا على ذلك اللهم وفقنا إلى ذلك اللهم على ذلك اللهم ثبتنا على ذلك اللهم احشرنا على ذلك يا رب العالمين يا من هو الأول قبل كل شيء يا من هو الآخر بعد كل شيء يا من هو الظاهر فوق كل شيء يا من هو الباطن دون كل شيء يا نور الأموال يا عالم السيعة يا نور الأوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار يا مالك يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا ودود يا وهاب يا مقلب القلوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا حبيب كل محبوب يا منتهى كل مطلوب أسألك اللهم بجاهك العظيم أن لا تجعلني بدنوبي وتقصيري عن أبواب رحمتك وفضلك وكرمك وجودك وجمالك محجوبا يا أرحم الراحلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك السيد كامل الفاتح الخاتم نورك المبين ورسولك الصادق الأمين اللهم واته والفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة اللهم وبعث المقام المحمود وآته الحوى الممرود والنباء المعقود الذي وعدته بعدك يا من لا تخلف الحبيب المجتبى والشفيع المرتضى والرسول المصطفى والنبي المنتقى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل أفضل صلواتك بدوى أسكات عيادك سر مدا وأما دركاتك فضلًا وعذابًا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وأطراف التجليات الإحسانية وربط الأسرار الرحمنية وعروس مملكة الربانية وواصدة إقد النبي ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وافطن الخلق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزر ومشاهد أموال سوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحكم مظهر النور الجزئي والكلي وإنسان عين وجود العلمي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بعلامة نتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم والرسول المعظم والنبي المحشم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عبد المطلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين في كل لمحة ألف ألف مرة وضعف يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك وطلائلك وتعياتك وآلائك ورأفتك وسلامك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقاعد الغر المحجنين وأفطل الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة وشفيع الأمة اللهم بعك مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم وعظ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما تمسؤول له إلى يوم القيامة اللهم وتقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا اللهم آتيه سله في الآخرة والأعلى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم يا رب سيدنا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وأجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أنا ما هو أهله اللهم وآته الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة اللهم وابعث المقام المحمودة وآته الحظ الممرودة والنواء المعقود الذي وعدته وعدك يا من لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم وبالك على سيدنا Muhammedin ve ala ve ve به ومجاهديه وحزبه وعترته وامته وعلينا معهم يا رحم الراحمين صلاة تملأ السماوات والأرطين عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في ملكك القديم والله الله فذلك من الأزل إلى الأبد كل لمحه ألف في مرة والله الله فذلك يا رحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة أولا وآخرا وضاهرا وباطنا وعلى آله واصحابه اجمعين صلاة تعل بها وقدتي وتفرج بها كربتي وتنقذ بها وحدتي وتقضي بها حاجتي يا رحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عمين مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحن على محمد وعلى آل محمد كما تحنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عمين مجيد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد أدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين في كل لمحة ألف ألف مرة وأضعاف أضعاف ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك نبي الرحمة الرعوف الرحيم أن تصلي وتسلم وتبارك على خيرتك ومن خلقك أن تصلي وتسلم وتبارك على خيرتك من خلقك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن تغفر لي جنوبي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن تنفحني منك بنفحة إنك على كل شيء قدير علي من مواهب فيورك العميم ومن خزائل فضلك العظيم وأن تجعلني من أمري فرجا ومخرجا وأن ترجقني من خزائن الغيب رزقا حسنا واسعا مباركا وأن تجعل خير أعمالي خواتمها خير أيامي يوم لقائك وألقاك وأنت راض عني يا أرحم الراحمين يا سيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضالي اللهم فشفع في وارحمني اللهم فشفع فيي وارحمني وقض حاجتي واجب دعوتي وتفضل علي بمسألتي وتفضل علي بمسألتي يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بصفاتك العليا اللهم إنا نسألك بكمالاتك التامات اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل اللهم إنا نسألك بكتابك العزيز اللهم إنا نسألك بمحمد رسولك يا رب الأرباب يا منزل الكتاب يا سنيع الحساب يا من إذا دعي جاب يا رحيم يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا عسنةً وفي الآخرة عسنةً واقني عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعود بك من الجهل والبلاء اللهم إنا نعود بك من الكربة في الغربة اللهم إنا نعود بك من المقت والمسكنة اللهم إنا نعود بك من متك Allahumme inni ya'ud bika min raddika, Allahumme inni ya'ud bika min bu'dika, Allahumme inni ya'ud bika min makrika, Allahumme inni ya'ud bika min bala'ika, Allahumme inni ya'ud bika, ya bika min al ve wal-hazan, Allahumme in ya'ud bika min al ve wal-kasal, Allahumme in ya'ud bika min al-jubni wal-bukhl, inni a'ud bika min galabati ad ve qahri qahrir-rijal, Allahumme in min hijra اللهم إني أعود بك من جفاك اللهم إني أعود بك من إراضك بسم الله الخالق الأكبر حجز لكل خائف لا طاقة لمخلوق مع الله عز وجل بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله ما من نعمة إلا من الله بسم الله ما شاء الله الخير كله من الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم كل عود بربي الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في القد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سجور الناس من الجنة والناس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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه منفقون والذين يؤمنون بما أنزن إليك وما أنزن من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون